قل أرأيكم إن جعل الله عليكم الليل ترمدا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم جبياء أفلا تسمعون قل أرأيكم إن جعل الله عليكم نهار ترمدا إلى إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أ فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل ومن لها لتسكن فيه ولتبتغو ولتبتغو من فضله ولا علك تشكون ويوم يلا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 وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال, إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الزار الآخرة ولا تنس نخيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.